وتحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ يعذب عذابه أحدا ولا يوثق ثاقه أحدا يا أيتُه النفس المطمئن جعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جن.